لا إله إلا أنا فاتقوا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشكون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين 111. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون فِيهَا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم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 وَسَخَّرَ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 116. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه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 وَأَلْقَى فِي الْأَذِرَةِ رَوَاسِيَ آتَمِدُ بِكُم وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ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 112. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين وعلى ربهم يتوكلون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 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون 113. تالله لقد إِلَى أُمَمٍ أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وودا ورحمه لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ماء 114. به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون 115. وإن لكم في الأنعام لعدرة نسقيكم مما في بقونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم غعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم 116. مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يُتِمُّ نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين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 الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 118. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم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 فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء عما كنتم تعملون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 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَتِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُوسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ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 إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا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 ما رزقتم الله حلالا طيبا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الفذير وما أهلل غير اللاجبي فمن ضطر غير باع ولا عاد فإن